الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا درية من حملنا كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين لتفسدن في علوا كبيرا فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال و بنينا و جعلناكم اكثر نفيرا، اين احسنتم، احسنتم لئمفسكم و منستم فلا، يسودهكم وليدخل المسجد، ليسودهكم وليدخل كما دخلوه كما دخلوه أول مرة. كما دخلوه أول مرة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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا وَيَدْعُو لِنَسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاءً ليل ونهار آيتين فمحونا. لربك ولتعاله ولتعاله عدل السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان الزمن طا القيامة كتابا من منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له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 وحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها محموم ومن كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا لآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلا هناء خرفة قعود ن عندك الكب ولا حدوما رسلهما فلا تقل فلا تقل لهما رفعوا ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كهن للوابين غفورا وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغا من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مبينا محسورا <تصفيق> إِنَّ وَبْكَ بِسُقْرِ لِزْطٍ مَّن يَشَاءُ وَيَحْدِثُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا